فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا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 ذنهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا, فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين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 118. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 119. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه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 فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أَعْلَمْ قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها احاط بهم صرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب, نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 ولئِ الرِّدِّ إِلَى رَبِّي إِلَى أَجِدَنَا خَيْرَ مِنْهَا مُقَلَّبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَامِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 17. فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الوناية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَا إن مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُ وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا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 ووضع الكتاب،, ووضع الكتاب، فترى فَتَرَ المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا.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 ولا يظلم ربك احدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتانا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما حاضر ولا يظلم ربك أحد وإذ قلنا للملاك اسجدوا لأدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفَتَتَخِذُنَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِي أَمْلَادُنِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَ بِأَسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَرْفُسِهِمْ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 وكان الإنسان أكثر شيء جدالا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ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 وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَامُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِئَ حُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمًا نسيا 119. وقال يا حوتهما سبيله فِي الْبَحْرِ في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 فأخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 من شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق.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 فانطلقا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 فلا تصاحبني, فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يطيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 كنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أنت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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جزاء الْحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سببا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مطلع الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كذلك ليقا وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما وجد من, قوما وجد من دون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 فما أن يظهروه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال هذا رحمة من ربي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 انما يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يتخذوا عبادي مِنْ دوني أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ إِنَّا أعتدنا جهنم مَآلِ الْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ ننبئكم بِالْأَخْسَرِينَ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 لَأَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ فَحَبِطَتْ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا اللهم إلا نسلك الجنة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 ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء رَبِّهِ فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.